ولقد أوحينا إلى موسى أن أثرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فرشيهم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 والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقضوا فيه فيحل عليكم وضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعدلك عن قومك يا موسى قال هم على أسني وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا مِن من بعدك وأضلهم السامدين فرجع نوسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدتم ربكم وعدا حسنا أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَثُمْ مَوْعِدٍ قَالُوا مَا أَخْلَثْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّنْ فقذفناها فكذلك ألقى